Love! Love. you don't Altyazı M.K. in the Affiznâ bil İslamı tağidî, wa affiznâ bil İslamı rahîdî, direkt الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، وانجل المستضعفين من المسلمين، اللهم خلصنا قصرا من اليهود والصليبين، وارزقنا في صلاتي يا رب العالمين، وانصر حواله من المستضعفين والمجاهدين يا رب العالمين، اللهم يا she should اللهم قد اجتمعت عليهم كلمة الكفر شتى اللهم قد اجتمعوا جميعا على المستضعفين العزل وأنت هناغهم ومولاهم ونصيرهم نعم المولى أنت ونعم المصيرين وَجَمَعُوا مِنْ آلَاتِهِمْ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْبِيرًا لَهُمْ يَا قَرِيُّ يَا شَدِيدَ الْعِقَارِ اللهم, اللهم, اللهم فرق جمعهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل البلس اهزم بشارا وحزبه ومن عاوله يا رب العالمين اللهم اهزمهم شر هزيم يا قبيل يا شديد العقاب اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء يرحم المستضعفين من المسلمين في سوريا كلهم ناصر ومعينا يا رب sinan liman va taqammal va منك نعود برضاك من سفرطك وبعفك من عقوبتك وبك منك لا نصي ثلاؤا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم